وسوم الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين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 سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات ظن المؤمنون والمؤمنات بأمفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء الله واولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما فِيهِ فيه عذاب عظيم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 الله أن تعودوا لمثله أبدا يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحشاء والمنكر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 يَوْمَئِذِي وَفَّاهُمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمنهن أو التابعين غير أول الربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا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 والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكتبوهم فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوم مما لله الذي آتاكم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتعوا عرض الحياة الدنيا وما يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلووا من قبلكم ومثلا من الذين خلووا من قبلكم وموعظة للمتقين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 ووجد الله عوده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجين يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُمْ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض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 ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم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 إلا ت لا يرجونك حن فليس عليهم فليس عليهم جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوتكم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 أجتاتا، فإذا دخلتم بيوتهم فسلموا على أنفسكم تحية من عبود الله، تحية مِنْ عبود الله مباركة طيبة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون.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 والله بكل شيء علي